A'udhu bi Allahi al-Sami' al-Ghafir, dari syaitan al-Rajim, dari hamzah, dan nafkhah, dan nafthah. Bismillahi al-Rahman صراط مستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 وَيَدِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغرب غفور عليهم وعلى الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina الصirata al-mustakim Sirata al-lazina an'amta alayhim وَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَعَلَى الضَّالِّينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ 111. إياك نعبد وإياك نستعين 112. إهدنا الصراط المستقيم 113. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.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 أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر يعلمون الن يعلمون الناس يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحرة وما أنزل على الملكين بباب لها روت وما وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر.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 ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وَأَدَّى كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرْدُونَ كُنْ فَبَعْدِهِ مَا لَكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُ وَاصْفَحُ حَتَّى يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 انفسهم كفارا حسدا من عند أنفسهم كفارا حسدا من عند انفسهم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق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 121. الله كم إله واحد لا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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة وإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شجيل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 هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة إنّه الكتاب هُنّ إنّه الكتاب وأُخر متشابهات.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 Aku berdoa kepada Allah, dan tidak ada yang dapat mengingatkan kecuali Allah. Aku berdoa kepada Allah, dan tidak ada yang dapat mengingatkan kecuali Allah. Aku berdoa kepada 119. في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب 110. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ وَالذَّنَب Inna semiana munadiyyunadii lillaimani. Amalubiyabkum faamanna. Rubbana fa'fur lana dunubana wa kafir anna syyatina wa tawfana ma'al abrar. Rubbana wa atina Tiada hari kiamat. Inna kalau tak kau kalahkan, fakir. Fakir. Fakir. Fakir. Fakir. Fakir. Fakir. Fakir. Fakir. Fakir. Fakir. Fakir. Fakir. Fakir. Fakir. Fakir. Fakir. Fakir. Fakir. Fakir. يسري وقاتلوا وقتلوا لا اكفرا عنهم لا اكفرا عنهم سيئاتهم ولا ادخلنهم جنات جنات تجري من تحتها الانهار فوافا من Husnul Thawab, laiyoan k taqlubu'uladin kafau fi al bilad, matum qalilum thum mawahum jannah, wa bi sermiha. Lakin yang taat kepada Rabb mereka, mereka mendapat syurga yang terletak di bawah langit. Yang terletak di bawah langit, mereka akan tinggal di dalamnya sebagai hadiah مِن اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل وما انزل اليهم خاشعين لله لا يشترون بايات الله لا يشترون بايات الله ثمنا قليلا سريع الحساب يا أيها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آثَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَآتَيْنَا آل إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُ مُلْكًا عَظِيمًا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ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 فعذاله تلقف ما يأفكون فوقع الحق وضطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وضطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وضطل ما كانوا يعملون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 فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبو هنالك وانقلبوا صاغين فغلبو هنالك وانقلبوا صاغين فغلبو هنالك وانقلبوا صاغين فغلبو هنالك وانقلبوا صاغين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 فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون ما كانوا يعملون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 فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلب هنالك وانقلب صاغين. فغلب هنالك وانقلب صاغين. فغلب هنالك وانقلب صاغين. فغلب هنالك وانقلب صاغين. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وقارون قال فرعون آمنت به قبل أن أذن لكم إن هذا لمكر كرتموه في المدينة ما كرتموه في المدينة لتخرج منها أهلها فسوف تعلم لا أقطع عن هذيكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون ومن ثُنقم منا إلا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 من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا, قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. أسحر هذا ولا يفلح الساحرون.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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قال موسى ما جئت به السحر. إن الله سيبطله. قال موسى ما جئت به السحر. إن الله سيبطله. قال موسى ما جئت به السحر. إن الله سيبطئه إن الله سيبطئه إن الله سيبطئه إن الله سيبطئه إن الله سيبطئه إن الله سيبطئه إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحِقُ الله الحقَّ بِكلماتِهِ ولو كَلِمَيَ مُجْنِمُونَ ويحِقُ الله الحقَّ بِكلماتِهِ ولو كَلِمَيَ مُجْنِمُونَ ويحِقُ الله الحقَّ بِكلماتِهِ ولو كَلِمَيَ مُجْنِمُونَ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 لا شيء إلا يسبح بحمده ولكن ولكن لا تفقهون تسبحهم إنه كان حليما غفورا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 ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثي ن فيه أبدا ويذرع الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما له به من علم ولا لآبى Kaburat kalimat yang terkeluar dari aflatulah yang mereka katakan hanyalah kebohongan. Jadi engkau akan menjadi penipu di antara mereka yang tidak percaya pada hadis ini. Sesungguhnya Allah telah menciptakan segala sesuatu di bumi sebagai hiasan bagi orang-orang yang beriman. Siapa di أن حسبت أن أصحاب الكهف الرقيم كانوا من آياتنا عجباً إذا أولفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آت لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولو دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل من كما له و ولدا ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وعرضنا جهن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 بذكرين <تصفيق> نزلا 119. قل هل منبيكم بالأخسرين أعمالا 110. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون, وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا 111. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبقت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزائهم جهنم بما كفروا بما كفروا واتخذوا آيات ورسله زوا.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 ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال Jadilah untuk mengeluarkanmu dari tanah kami dengan sihirmu, ya Musa. Tidaklah aku datang kepadamu dengan sihir seperti itu. Jadilah antara kami dan kamu suatu janji, yang tidak akan kita tinggalkan. Kami صبحا فتولى فرعا العون فجمع كيده ثم أتا قال له الموسى وإلكم لا تفتروا على الله كذبا لا تفتروا على الله كذبا فيسحقكم بعذاب وَقَاضِي خَابَ مَنْ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى قَالُوا إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ يُرِيدَانِ أَنْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا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 قال بلألقى فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم يخيل إليه من سحر أنما تسع فأوجد في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك ت الأعلى وَالْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ إِنَّ إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحل إنما صنعوا كيد ساحل إنما صنعوا كيد ساحل ولا يفلح الساحر حيث أتى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 119. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن عيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصيبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن Rakalah mana jalan dari al-Bayyinah, dan yang faturna, fakuhum antaqad. Inna ma takuzi hadihi al-hayat al-dunya. Inna manna b-Rabbina liyaffir lana khatayana, liyaffir السحر والله خير وابقى انه من يات ربهم مجرما فان له جهنم لا يموت فيها كلهُ الدرجاتُ العليا جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِيمِ تحتها الأَنْهَارُ قَالَ دِينَفِينَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْسِهِ 129. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين 110. وأعوذ بك رب أن يحضرون 111. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين 112. وأعوذ بك رب أن يحضرون 113. أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون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 المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة يقود من شجرة نبأرة زيتونة لا شرقية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنور من يشاء ويضرب الله الأمثال الناس والله بكل شيء عليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون 111. قال ربكم ورب آبائكم الأولين 112. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون 113. قال رب المشرح والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون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 111. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المداء حاشرين 112. يأتوك بكل سحار عليم 113. فجمع السحرة لميطات يوم معلوم 114. وقيل للناس أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أين لنا لا أجرا أين لنا لا أجعا إن كنا نحن الغالبين قالن عن وإنكم إذل من المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم القون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزت فرعون 112. وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون 113. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون 114. فألقي السحرة ساجدين 115. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمَنتُم له قبل أن أذَنَ لكم إنَّه لَكَبِيرُكُم الَّذِي عَلَّمَكُم السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إننا إلى ربنا مُقليون نطمع نطمئع يغفر لنا ربنا خطايانا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 119. ويقذفون من كل جانب 110. ذحورا ولهم عذاب واصب 111. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب 112. فاستفتهم أهم أشد خلقا أن ننخلقنا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 A'udhu bi Allahi al-Sami' al-Ghafur min al-Shaytan ar-Rajim min hamzahi wa nafkhhi wa nafthi. Wai'd sarfnaa ilaika nafra min al-jin yastamigun al-Qur'an yastamigun al يا قوما إنا سمعنا كتاب الأنذل من بعد موسى الأنذل من بعد موسى صدق لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قوما أجيب داعي الله وآمن به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجيب دعيا الله فليس بمعجز في الأرض، فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دونه أولياء. الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقه ولم يعي بخلقه وبقادر على ان يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير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 111. طاشعا متصدعا من خشية الله 112. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن لو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيته خائفاً، لرأيته خاشعاً متصدعاً، لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله، وتلك الأنثى نضربها لمن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 ثم رجع البصر كرتين يا قلب إليك البصر خاسئ وهو حسير ثم رجع البصر كرتين يا قلب إليك البصر خاسئ وهو حسير ثم رجع البصر كرتين يا قلب إليك البصر وهو حسير فرجعي بصرها الترى من فطور فرجعي بصرها الترى من فطور ثم ارجعي فصركرتين قلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بعبيهم عذاب جهنم وبأس المصير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 Allah Taqwalil Isu dan Jin. Al Allah Khabbah. Wa Anhu Kana Rajaan Min Al Isu Yagudzun Berajaan Min Al Jin. Min Al Jin Wa Anhu Zanu Kama Zalatum Al Ain. يا <تصفيق> <تصفيق> بعث الله أحدا وأن لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا فوجدناها مليت حرسا شديدا وشوبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسم.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 119. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا 110. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا 111. وأنا منا المسلمون ومنا 119. فمن أسلم فأولئك تحرم رشدا 110. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا 111. وأن استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا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 قل إنما دعو ربي ولا أشرف به أحد قل إني لا أميكلكن ضرّوا ولا رشدا قل إني لا يجيراني من الله أحد ولا أجد ولا أجد من دونه متحدا إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارًا حَمَّمَ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارًا حَمَّمَ فسيعلمون من أضعف ناصرا، فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن دنيا قريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إلا من رتضاى الرسول فإنّه يسلك من بين يديه فإنّه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغ رسالات لربهم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 بسم الله الرحمن الرحيم قل له الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كف والنحاد بسم الله الرحمن الرحيم قل له الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كف والنحاد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم. والاعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقاب ومن شر النفاسات في عقاب.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 بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقاب ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه.